لتنذر قوما ما انذر آ ب ا ؤ ه م فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إ ن ا جعلنا في أ ع ن ا ق ه م أ و ل ى لا فهي الى ا ل أ ذ ق ا ن فهم مقمحون وجعلنا من بين أ ي د ي ه م شدا ومن خلفهم شدا ف أ ر ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون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 إن أنتم إلا أنتم تكذبون قالوا ربنا يعلم انا إ ل ي ك م لمرسلون وما علينا إ ل ا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم أ ه ذكرتم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 وان كل لما جميع لدينا مصدرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل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 سبحان الذي خلق ا ل أ ذ و ا ج كلها مما تنبت ا ل أ ر ض ومن انفسهم ومما لا يعلمون و آ ي ه لهم الليل نسلخ منه النهار ف إ ذ ا هم مظلمون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 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون وايه لهم انا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون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 وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد إ ل ي ك م يا بني آ د م الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أ ض ل منكم جهلا كثيرا افلم تكونوا تعتلون هذه جهنه التي كنتم توعدون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 ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعتلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لتنذر من كان ح ي ا و ي ح ط القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إ ن ا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من ف إ ذ ا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رحيم قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة